مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهم حاصبا إِلَّا آل نوطن نجيناهم بسحاب نعمة من عندنا كذالك نجزي ما شكى ولقد أنذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر